بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف يقول رحمه الله تعالى فصل إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر ويرغبوا غيرهم فيه انتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفة لديه فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا الفقه في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإن الشيخ رحمه الله بعد أن قدم بمقدمات عظيمة ذكر فيها الفوائد المترتبة على التحاب والتآخي والائتلاف، وأيضا ذكر ما يتعلق بالمضار المترتبة على الاختلاف والتنازع والتدابر والتباغم والتعادي فبعد أن ذكر رحمه الله تلك المقدمات شرع في ذكر بعض النصائح الثمينة وأتمنى أن ننظر إلى هذه النصائح إلى أنها نصائح رجل فقيه محقق مربي ناصح هكذا نحسبه والله حسيبه فيقول رحمه الله تعالى إذا علم هذا أي ما تقدم من بيان فالواجب على المسلمين وعلى طلاب العلم وحملة العلم على وجه الخصوص أن يسعوا في هذا العمر أن يسعوا في هذا الأمر أي أن يسعوا دائما وأبدا فيما يحقق الاعتناف وان يكون هذا مقصد لهم في تعاملاتهم وفي حديثهم وفي خطابهم أن يكون دأبهم تحقيق الائتلاف والمحبة وان تحرص في كل مجلس من المجالس أن تؤلف بين القلوب ولا تفرق أن تجمع الشمل ولا تشتت أن تعمق المحبة ولا تبغض وتنفر بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا ينبغي عليها أن يكون في كل مجلس على هذه الصفة يجمع القلوب يؤلف بين الناس يحقق معاني الأخوة والمحبة والتواد ويتحمل من أجل ذلك المشاق لأن من يحمل هذا الهم العظيم ويعمل في هذا الإصلاح الجليل قد يناله شيء من الأذى فعليه أن, أن يصبر وأن يحتسب ذلك أجراً وثواباً عند الله سبحانه وتعالى وهو على سبيل خير وبركة ما دام يعمل في هذا الباب يؤلف بين القلوب ويصلح بين الناس ويزيل ما في النفوس من طوارئ الوحشة والنفرة والتباغض التي يمليها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ودعاة الفتنة والشر والفساد قد رحمه الله ويقابل المسيئة إليهم بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس ولا يعاملوه بما عاملهم به بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب ولا يطيع أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه عليه السلام فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الشيخ رحمه الله يرشد هنا إلى خلق كبير جدا وعظيم ولا تنهض إليه إلا النفوس الكبار العظيمة وإلا أحد الناس وعموم الناس لا يصل إلى هذه الخلق تضيق نفوسهم عن أن يرتقوا إلى هذا المرتقى العظيم من الأخلاق العالية وهذا هو كمال الخلق كمال الخلق أن تأفو عن ظلمك وأن تصل من قطعك وأن تحسن إلى من أساء إليك هذا هو تمام الخلق وهذا ليس كل أحد يستطيع أن يرتقي إليه يعني كثير من الناس حده في باب الأخلاق أن يحسن إلى من أحسن إليه أن يعامل بالمعاملة الجميلة من يعامله بها وهكذا لكن تمام الخلق وكماله والمحك في ظهوره وبروزه أن تحسن إلى من أسى إليك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلمك وهذا هو تمام الخلق وكماله والشيخ رحمه الله يشير لأن هذا الخلق الكبير هو الذي يحقق الألفة ويقطع دابر الشيطان والفتنة والشر والقطيع والتداور بين الناس يقول رحمه الله أن يقابلوا المسيئين بالعفو والصفح وسلامة النفس ولا يعاملوا بما عاملهم به بل إذا عاملهم بالبغض عاملوا بالمحبة وإن عاملهم بالأذى عاملوا بالإحسان وإن عاملهم بالهجر والقطيعة وترك السلام عاملوا ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب تأملوا في هذا الخلق وانظروا من الذي يمكن أن يصل إلى هذا الخلق فإن أكثر الناس تضعف نفوسهم عن هذا الخلق الكبير تضعف عن هذا الخلق الكبير و لا تنهض إليه وهذا الخلق هو مرتقى لي مرتقى عظيم لحصول الألفة والمحبة والتواد وقطع دابر الفتنة والتعادي والتباغ وهنا ألفت إلى معنى مهم عندما يكون الشخص بهذه الصفة يؤذى فيسامح يقطع فيصل يظلم فيعفو وماضي في حياته على هذا المنهج ماذا يكون هذا الشخص في المجتمع ماذا يكون هذا الشخص في المجتمع الذي يعامل الناس بهذه الطريقة وهذا يظهر بعد سنوات تجد أن هذا الشخص في المجتمع هو المربي الفعلي للمجتمع وهو الذي ينهض بالمجتمع إلى الأخلاق العالية فلا يزال الناس يستفيدون من يؤذونه ويسيون إليه وهو في خلقه العالي الرفيع فيبدأ يبدأ المسار عندهم يتصحح وينتبهون للخطأ فيرجع أعداد يأتسون به في خلقه ويتعلمون منه فأصبح يعلم الجهال لكن لو أنه من أول الأمر سار مع الجهال في جهلهم والسفهاء في سفههم والظلمة في ظلمهم ما ممن يتعلمون ومن يكون القدوة للناس ولهذا أصحاب هذه النفوس الكبار العالية هم حقيقة المربون في المجتمعات وهم القدوات وهم الأئمة أئمة الناس في مجتمعاتهم يكتبس الناس من هديهم الأخلاق الفاضلة الأداب الكاملة المعاملات الكريمة الرفيعة تأمل المثال الذي ذكره وقد قال قبل ذلك عن حالة الأنبياء أن حالة هي هذه الصفح والعفو فضرب مثالا أحد الأنبياء أدماه قومه ضربوه حتى أدموا فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول الله مغفر لقومه فإنهم لا يعلمون ما قال قاتلهم الله ولعنهم فإنهم ظالمون قال لا اللهم اغفر لقوم والدم يسيل من وجنته فبالله هل هذا الخلق العالي يستطيع كل أحد يعني تصور شخصا صار بينه وبين آخر خصومه فضربه الآخر هل يتحمل أن يمسح الدم يسيل على وجنته والله مغفر له اللهم اغفر له يعني هذه أمور ما يصل إليها إلا نفوس كبيرة جدا أذكر هنا حضرة الآن في ذهني قصة للشيخ صالح الحصين رحمه الله وكان عجيبا في الزهد والخلق كان في الحج يمشي عائدا من عرفات ماشيا وكبير السن فاصطدم دون أن ينتبه بامرأة تدفع أخرى كبيرة في عربة اصطدم بها فلم ينتبه وهو لم ينتبه وكانت هذه المرأة قوية التي تدفع الأخرى في عربة فلما اصطدمها وهو لم ينتبه ضربته بجمع يدها ضربة قوية حتى سقط على قفاه وشتمته سقط على قفاه وشتمته فقام مبتسما والتفت إلى مرافقه الذي يمشي إلى جواره قال الحمد لله أخذت حقها مني في الدنيا قال الحمد لله أخذت حقها مني في الدنيا مع أنه ما خصد أصلا ما قصد تلك أفسد جاءت خطأ فقام مبتسما من يستطيع يبتسم في هذا الموقف من أين تأتي الابتسامة إلى الإنسان في مثل هذه الموقف هذا الموقف وفعلا إذا جاءت الابتسامة والنفس مرتاحة الأشياء الأخرى الجميلة تأتي لكن المشكلة إذا قطب الوجه وأصابه العبوس والنفس انقبرت ما يمكن أن تأتي أي معاملة في مثل هذه المواقف جميلة فالحاصل أن هذه كلها أخلاق النفوس الكبيرة العالية وهم قدوات المجتمع وتبقى سيرتهم تاريخا مجيدا ينتفع الناس بأخلاقهم آدابهم معاملاتهم الكريمة نعم. قال رحمه الله هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل يقسم بالله يقول والله هذا الفخر الكامل هذا الفخر الكامل ذكرت أيضاً الشيخ بن سعدي نفسه ذكر في سيرته أنه كان يعبر في طريق الشيخ رحمه الله بن سعدي كان يعبر في طريق فجاء طفل على دراجة مسرع في نفس التقاطع وصدم الشيخ صدم الشيخ بن سعدي وصدمه كانت مؤلمة للشيخ فما أظهر الألم الذي ناله من, من تلك الصدمة وأخذ الطفل وأقامه وعدل دراجته وأخذ يلاطفه قال هذه كيف تقودونها كيف طريقة ممكن تعلمني أن أقودها وأخذ يلاطفه بسرعة يزيل عنه رهبة والخوف من أنه صدم الإمام العالم الشيخ فأخذ يلاطفه بسرعة ثم وضع في جيبه بعض النقود وودعه هذه ذكرها في سيرته هو رحمه الله تعالى فهذا الفخر الكامل انظر الموقف الذي حصل منه من ذلك الطفل بقي تاريخا يثنى عليه وقدر الله أن أقوله في هذا المجلس ذكرا حسنا له وثناء حسنا مثل ما قال ولم أعد هذا سابقا ولكن قفز في ذهني الأنواع لما قال الشيخ الثناء جاء في ذهني هذه القصة له رحمة الله عليه يقول هذا والله الفخر الكامل هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرها الثواب الجزيم فمثل هذه التعاملات الراقية العالية الكبيرة هذه تساهم مساهمة فاعلة وقوية في التأليف بين النفوس أرأيتم لو أن الطفل الذي صدم رجلا في دراجته ثم لم يتحمل منه وضربه ضربة شديدة ما الفتنة التي ستحصل بين الأسرتين على إذن ذلك كثيرا ما يحصل مثل هذا عن طريق الأطفال عداوات بين الأسر بسبب عدم معالجة الموقف بالمعالجة اللطيفة فيبقى الخلق العالي هو الذي يؤلف القلوب ويجمع النفوس ويحقق هذا الأصل العظيم المتين نعم قال رحمه الله قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله تعالى ولئن صبرتم له خير للصابرين وقوله وأن تعفو أقرب للتقوى وقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور نعم الشيخ حقيقة ينبه على معاني كبيرة جدا في تحقيق التآلف يعني يؤكد على هذا المعنى أن التآلف لا يمكن أن يتحقق إلا إذا نهض الناس بأخلاقهم وارتفعوا إلى الأخلاق العالية فإذا حصلت الأخلاق العالية بينهم حصلت الألفة أما إذا ذهبت الأخلاق ذهبت معها الألفة وذهب والتاء والتحاب والتواد ولهذا يحتاج المسلم من أجل أن يحقق هذا الأصل العظيم الذي هو والتحاب والتواد بين المسلمين يحتاج إلى الخلق العالي الله سبحانه وتعالى حتى عباده على مقابلة المصيب العفو في مثل قوله ولا إن صبرتم له خير للصابرين وأن تعفو أقرب للتقوا فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور هذه آيات كلها تحث على الصفح والعفو والمسامحة فهذه الأخلاق العالية هي التي تنهض بالمجتمعات وترتقي بهم إلى أن تبقى مجتمعات مؤتلفة متوادة متحابة بخلاف إذا فشت فيهم الأخلاق السيئة فالأخلاق السيئة هي التي تفرق الكلمة وتشتت الشمل وتوقع العداوة الشديدة بين الناس قال رحمه الله فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوا يريد أن يشق عصى المسلمين نعم يعني الآن لما ذكر مسألة الخلق يعني يؤكد رحمه الله عليها يقول إذا وفق المسلم لهذه الحالة التي حالت الخلق الرفيع في التعامل جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم إلى سبل السلام وأخرجهم من الظلمات ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان هذه كلها آثار وثمار تترتب على الأخلاق العالية الكبيرة <تصفيق> نعم. قال رحمه الله ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوا يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله فإن من هذا حاله أكبر الأعداء هذه حقيقة مصيبة يعني هذه مصيبة آفة جدا وهي موجودة في كثير من المجتمعات آفة المندسين من يندس في المجتمع ويا يتظاهر بمظهر الصلاح والنصح والمحبة ويقسم لمن يحدثه أنه له ناصح وهو يحمل في في بطانة نفسه وخبيئة قلبه خبثا وشررا وإفسادا وإيقاعا للعداوات، فمثل هذا خطير جدا على على المجتمعات وينبغي أن يكون الناس على حذر منه يقول الشيخ يجب عليهم إذا رأوا صاحب هوا يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا ينتفتوا لقوله ولا ينتفتوا لقوله وهذا الذي يذكر الشيخ وجد في زماننا هذا أمر أشد منه ما كان موجودا في زمن الشيخ من خلال الإنترنت أصبح بعض هؤلاء المندسين الحُبَّة يكتب ولا يسمي نفسه يكتب أكاذيب وافتراءات و ولا يسمي نفسه ربما يقول أبو فلان أو شيء من هذا القبيل ثم يكتب أكاذيب وينشرها بين الناس ثم يصدقها بعض الضعفاء والجهلة وتنشأ فتنة وعداوات وينشأ بغض وكرهية والنفوس تتغير بمثل هذا الكلام الذي يبثه مثل هؤلاء فالشيخ أيضا يؤكد في باب التآلف والتهاب أن يحذر أشد الحذر من من أمثال هؤلاء. فإذا كان الشيخ يحدث عن يتحدث محذراً عن صاحب هوى يرى يرى الناس شخصه، فمن باب أولى أن يكون الحذر من المجاهيل الذين لا ترى أشخاصهم، وإنما تنتشر كلمات لهم في الناس ولا يعرف منهم وتعمل عملها في الناس إفساداً و. يقاع للعداوة والتقاطع والتدابر والعياذ بالله قال رحمه الله وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون بل لا يعرفون يبيعون ويشترون بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره لأن نشره فساد عريض هذه مسألة أيضا عظيمة جدا ومهمة ينبغي أن يحرص عليها في هذا الباب باب تحقيق الألفة والمحبة ستر العورات عورات المسلمين وعدم تتبعها خصوصا الأكابر وأهل العلم وأهل الفضل لأن, لأن هذا الستر هو الخصلة التي يحبها كل شخص لنفسه لو كان الخطأ هو الذي وقع فيه وليس في الناس معصوم كل بني آدم خطأ فكل شخص يحب لنفسه أن إذا حصل انتباه لخطأ له من أخطائه الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله الذي يحب نفسه أن يستر خطأه فليعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها فستر العورات من ستر مسلما ستره الله في الدنيا الآخرة هذا عمل يحبه الله سبحانه وتعالى وسطر بستر كما أنه عفو بعفو وصفح بصف وغفران بغفران فستر عورة المسلم عورته الخطأ الذي, الخطأ الذي يسوءه انكشافه وظهوره عند الناس فإذا علمت من أخي من إخوانك زلة وخطأ وإذا كان وقع في هذا الخطأ اليوم قد تقع بعد أيام في خطأ إن أشد منه وقد ينتبه لك آخر فتعامل بما عاملت به أخيك فكما أنك هتكت ستره يقيض الله لك من يهتك سترك ويكشف عيبك وخطأك لكن عامل الناس بالشيء الذي تحب أن, أن تعامل به تريح وتستريح تريح الناس من هتك أستريهم وتستريح من أن يهتك سيتركه ويؤكد الشيخ رحمه الله على مقام العلماء وأنه مقام عظيم جدا يقول الشيخ لولاهم لم يعرف الناس كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يصومون وكيف يحجون وكيف يبيعون وكيف يشترون أحد السلف قديما وأشار الشيخ إلى هذا يقول لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم أحد السلف قديما قال لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم يعني لولا أن الله قيض العلماء للناس يعلمونهم الدين لبقي الناس جهالا لا يعرفون كيف يصلون ولا كيف يصلون ولا, ولا كيف يصومون ولا كيف يتصدقون ولا كيف يحجون ولا كيف يعتمرون كل هذا ما عرفه الناس إلا بواسطة الأهل العلم وحملته ورجال الذين قيضهم الله سبحانه وتعالى حملة لدينه ونصحة لعباده فالعلماء لهم مقام عظيم تجد العالم يمضي دهرا طويلا من عمره سنوات طوال وهو يفقه ويعلم ويربي ويوجه الناس تستفيد منه ثم يأتي يوم من الأيام ويقع في خطأ زلة أصحاب القلوب المريضة كل الخير الذي يقدمه هذا لم ينهض يوم من الأيام لنشره ما نهض يوم من الأيام لنشره لكن لما سمعوا بهذا الخطأ طاروا به ونشروه في كل مكان طاروا به ونشروا في كل مكان ولم يتركوا مكان إلا نشره وهو من سنوات طوال يفقه ويعلم ويربي ولم يساهموا معه في نشر الخير الذي ينشره في الناس ويربي الناس عليه ويعلمه لما وقع في زلة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أخذوا هذه ونشروها في, في, في كل مكان هذه المعاملة الذي فعل ذلك هل يحبه لنفسه لو كان هو العالم؟ هل يحب والله لو, لو نظر إلى نفسه وقال لو كنت أنا العالم وأنا المربي وقعت في هاتين الزلتين أو الثلاث والله ما أحب هذا فإذا كنت لا تحب ذلك النفسي فلماذا تعامل الناس بما لا تحب أن تعامل به وبالمناسبة هذا الحديث أن تأتي للناس أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن تؤتى إليه من صحة العبارة ضع طحته وخطوط عريضة جدا. هذا قاعدة الخلق. هذا هو قاعدة الخلق. قاعدة الخلق في كل أبوابه هو هذا الحديث. أن تأتي للناس الشيء الذي تعبدني أتاه. هذا قاعدة الخلق. دائما إذا أردت أن تنظر تعاملك مع الناس هل هو فعلا قائم على الخلق أو لا؟ انظر الشيء الذي فعلته هل تحب لو كنت في هذا المكان أن تعامل به أو لا إن كنت لا تحب فليس من الخلق في شيء وإن كنت تحب ذلك فهو الخلق فالخلق أن, أن, أن, أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به وأن تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك كما في الحديث الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي من الخير نعم قال رحمه الله واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح مؤثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها قاصدا بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه فهذا العبد بشر المنازل عند الله مقيت عنده متعرض لمساخطه، يشك أن يفضحه في دنياه قبل أخرى، إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات نعم هاتان علامتان يعني عظيمتان جدا في هذا الباب علامة, السع... علامة الخير وعلامة سعادة العبد في الدنيا الآخرة والعلامة الأخرى علامة شقاودة وعلامة الشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق فطوبا لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام disciple أتدرون من خيركم من شركم فسألوا فقال عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهناك علامات علامات الخير وعلامات لماذا للشر والناصح لنفسه يجب أن ينظر في علامات الخير ويفتش في نفسها هل هي فيه موجودة أو لا وينظر في علامات الشر ويفتش أيضا في نفسه هل هي موجودة أو لا فإذا كانت علامات الخير فيه فليحمد الله وإذا كانت علامات الشر موجودة فيه فليتعوذ من الشيطان وليتعود من النفس الأمارة بالسوء واللي بنفسه إلى أبواب الخير فيسلك ويترك هذه الصفات الدميمة والخلال المسينة فيقول الشيخ علامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير لكافة المسلمين هذه علامة عظيمة يعني في الداخل قلبه يحب الخير للناس وتقصد نفسه هذا الأمر. حريصا على هدايتهم ونصحهم بما يقدر عليه من أنواع النص مؤثرا لستر عورتهم وعدم إشاعتها قاصدا بذلك وجه الله أنت عندما تستر عورة مسلم فعد هذه من القرب التي التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله يحب ذلك منك وعدك ستر بستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم هذا دأبه فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه من الأخطاء إذا سمع بشيء أشاعه وأذاعه وربما لا يكتفي بالإشاعة والإذاعة بل يزيد على ذلك يقول الشيخ بل ربما نشر معه شرحا من ابتدائه شرحا من ابتدائه فمثلا تكون صدرت من عالم كلمة خطأ, خطأ الكلمة خطأ فينشرها واسمعوا ماذا قال ثم يبدأ يشرح يقول قصده كذا وقصده كذا ويريد كذا ويفصل من كيسه ليست موجودة أصلا ولم تكن مقصودة عند ذلك العالم أحيانا زلت لسان زل لسان هو يتحدث في مقام إثبات فنفى أو في مقام نفى فأثبت وهذا يحصل يسمونها عثرة اللسان زلة اللسان فيأخذ زلة اللسان ويقصها الآن في الطريقة الحديث يقصها بصوت يقول اسمعوا هذا صوته ثم يعلق تحتها يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد كذا وهو إنما زلت زل لسانه بهذا ولو قيل له إنك قلت كذا يقول استغفر الله هذا والله خطأ ولا قصدت ذلك فهل هل هذا هذا الذي يفعله ذاك هل هذا من الإصلاح في شيء أبدا هذا بعيد جدا عن إصلاح راجع الشخص نفسه له قل له سمعتك قلت كذا وكذا ربما أنك توقضه على زلة لسان ما انتبه لها أو على خطأ علمي وقع فيه لم ينتبه له وليس مصرا عليه فتنبهه ويرجع يرجع مباشرة وتكسب أجر رجوعه وأجر صلاح الخطأ الذي وقع فيه وتكسب أيضا أجر ستر عورته وإلى غير ذلك من الآثار الحميدة والجميلة قال رحمه الله فحقيق بمن, فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فعلا العاقل يربأ بنفسه عن هذه الخصلة الذميمة خصلة النميمة والغيبة وشاعة العثرات وتتبع الزلات يرمى بنفسه عن ذلك نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذ المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب وهو حديث صحيح يعني ينصح عليه الصلاة والسلام أمته من هذه الخصه الذميمة لا تؤذى المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. لا تتبع عوراتهم. فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وهذا الجزاء من جنس العمل. هذا جزاء من جنس العمل وفق قاعدة الشريعة في هذا الباب، في باب الحسنات وفي باب السيئات. الجزاء من جنس العمل. فمن يتتبع عورات المسلمين ويعمل على إشاعة ذلك يقيض الله له من يتتبع وراته ويكشف زلاته ويصبح بحال جرها هو على نفسه وسبيل هو الذي جنى فيها على على نفسه ثم إذا هتك ستره يذكر يقول هذه عقوبة من الله لأنني أتكت ستر فلان وستر فلان فعاقبني الله سبحانه وتعالى بذلك فقيض لي من يهتك ستر فقال وهو عنده أخطى عندما هتك ستر الآخرين عنده أخطى ليس معصوما لكنه محافظ على أن لا تنكشف ومتستر عليها قدر ما يستطيع لكن الله يقيض الأو من يهتك ستر أو مثل ما هتك ستر الآخرين والحديث صريح في هذا ولو لم يكن زاجرا إلا هذا والزواجر كثيرة أن الإنسان لا يهتك ستر أخير لألا يبلغ بمن يهتك سترة عقوبة له على ذلك نعم. قال رحمه الله هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين وأما العلماء والصالحون فالوقوع بهم أقبح وأقبح وهو علامة على معادات الله ومحاربته لأن الله عز وجل قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب يقول أن هذه الأعمال في عموم المسلمين الوعيد عليها شديد يعني الحديث عام يشمل كل مسلم لكن العلماء لهم نصيب أكبر ومقام أرفع وأعلى لأن العلماء في مقام إصلاح المجتمعات فأنت إذا كان العالم يعمل دعوبا مستمرا في إصلاح المجتمعات تربية التوحيد وعلى الإيمان وعلى الأخلاق وعلى العبادة وعلى إلى آخره وله شغل مستمر دائم في هذا العمل مستمر في الإصلاح ثم يأتي آخر ويأخذ خطأ أو خطأين ويحاول أن يصد الناس عن هذا الخير الذي يتعلمونه ويتلقونه فعمله ليس من الإصلاح في شيء وإنما هو إلى الهدم وإعاقة الخير عن الناس وإبعادهم عن الخير وعن الفائدة عمله هو إلى الهدم أقرب منه إلى الإصلاح ليس من الإصلاح في شيء يقول الشيخ رحمه الله المقام فيما يتعلق بالعلمة أقبح وأقبح وعلامة على علامة معاداة الله ومحاربته أخذ من الحديث من عادل وليا فقد أذنته بالحرب ونقل عن بعضه للعلم أن أن العلماء هم الأولياء من عادل وليا بعض العلماء يقول بعض العلماء يقول العلماء هم الأولياء وهذا من في ما عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بعض السلف قال رحمه الله وقد قال بعض السلف إن لم يكونوا العلماء أولياء الله أولياء الله فلا أدري من أوليائه. نعم كأنه الله عالم ما نقول عن الإمام الشافعي رحمه الله. إن لم يكونوا العلماء أولياء الله فلا أدري منهم أولياء الله. يعني يؤكد أن العلماء هم الأولياء. والشيخ يؤكد هذا ويشرح لك الآن وجه كون العلماء أولياء الله. قال رحمه الله وصدق رحمه الله. فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب فلا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم تارك لما عليه أهل الدنيا مستغرق لأكثر أوقاته وأشرف ساعته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات وهم أحرى بولاية الله عز وجل من غيرهم فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال ولم يضرم مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادة منهم بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفه ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعما فيما قاله في ما قاله إنه مصيب. نعم لقد نعم قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ وانحرف عن طريق أهل الخير. فليس بكفء أن يذكر معهم وإنما يذكر لألا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب هذا تعليق من الشيخ نفيس جدا على هذا الأثر المروي عن بعض السلف إن لم يكن العلماء أولياء الله فلا أدري منهم أولياءهم إذا لم يكن العلماء أولياء الله فلا أدري منهم أولياءهم فبدأوا بقوله صدق رحمه الله صدق من قال هذا القول فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى و لأهل العلم من هذا أكبر نصيب العالم الذي أفنى عمره قبل أن يصبح عالما قبل قبل أن يصبح عالما كان في في جهاد طويل مع نفسه على العلم والتعلم والحفظ والمراجع ومجالس العلماء وقراءة الكتب والنظر فيها إلى آخرة والدروس التي يرقيها ويعلم الناس تأخذ منه جهدا تأخذ من جهودا في تعليم الناس وتفقيين. فهذا كله يفعله إن شاء الله محتسبا عند الله تبارك وتعالى كل هذه الجهود سيء الخلق يهدرها كاملة يهدرها كاملة ويضيعها كاملة ولا ينتفت إلى شيء منها اصلا. وينظر إلى زلة أو زلتين أو ما يظن أنه زلة ويظن أنه خطأ ثم يا يشيع هذا الذي يظن خطأ حتى يا يقلل من مكانة هذا العالم أو يسقط من قيمته أو ينتقص من قدره بين الناس أو يبعدهم عن التعلم عليه والتفقه عليه وأخذ العلم عن فهذه هذه مصيبة عظيمة من أشخاص يقول الشيخ لم يضربوا مع الصالحين بسهم. من نفائس الأعمال فلا, با... ترا... فلا تراه باحثا عن أمر دينه ولا مجالسا للعلماء على وجه الاستفادية منهم بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفا ما ليس من أهل العلم ومع ذلك يقع في أكابر أهل العلم ويطعن فيهم ويسيء القول فيهم ويغلظ الكلام عليهم وهو لا يحسن شيئا أصفا من... من العلم ف. هذه حقيقة يعني مصيبة عظيمة وبلية كبيرة وهي من, من الأمور التي توقع الشحناء والعداوة والتباغض والتعادي والتهاجر ومن هؤلاء الذين هم دسيسة سوء وشر وخبث بين الناس يفسدون ولا يصلحون أعد وقد قال بعض السلف قال رحمه الله وقد قال بعض السلف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 فليس بكفء أن يذكر معهم وإنما يذكر لألا يغتر به المغترون ويقع بشبكته الجاهلون ولعله أن يرتدع ويتوب ويقلع إلى ربه وينيب فليس على طريق التوبة حجاب ولا ذنب إلا وراءه مغفرة, مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب الشيخ جزاء الله خيرا لطيف وناصح بعدما شدد ويعني ذكر شناعة هذا القول فتح الباب لمن كانوا كذلك لأن يتوبوا وقال إن باب التوبة مفتوح إذا كان الشخص فعلا قد وقع في شيء من ذلك فليعلم أن باب التوبة مفتوح وليصلح ما أفسد وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى وليونب إليه فإن الله عز وجل يقبل توبة من تاب وإنابة من أناب نعم قال رحمه الله فصل ومن أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل العلم ألا يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الدينية التي لا يخرج المخالف فيها إلى البدع أو الشرك سببا وداعيا إلى التفرق وتشتيت القلوب وموجبا للقدح والطعن بسببها والموالات والمعادات عليها فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين ومن أعظم؟ فم...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 فإن هذا ظلم وتعد لا يحل بإجماع المسلمين فما زال السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين فمن بعدهم يختلفون في مسائل الدين ولا ينكر بعضهم على بعض ولا يوجب بعضهم على بعض أن يتبعه وإلا ضلله فإن هذه مرتبة لا تصلح إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام فهم الذين يضلل مخالفهم وأما من عداهم فلم تضمن له العصمة ومن رحمة الله بعباده أن جعل اختلاف هذه الأمة رحمة ليثيب المصيب ويعفو عن المخطئ واتفاقهم, واتفاقهم حجة ونجاة وعصمة فالواجب على أهل العلم أن يبذلوا جهدهم بتحر الحق والصواب وأن لا يضلل المخالف لهم مثلهم أخطأ أو أصاب وهذا في جميع المسائل التي تعارضت فيها أقوال سلف الأمة بحسب ما أداهم إليه اجتهادهم هنا في هذا الفصل ينبه الشيخ رحمه الله إلى ما يتعلق بالمسائل الخلافية مسائل العلم الخلافية التي فيها خلاف بين أهل العلم وكثيرة وعديدة في كتب الأحكام تجد يعني قول لبعض أهل العلم وقول آخر يخالفه وهؤلاء لهم حجتهم وهؤلاء لهم حجتهم هؤلاء عندهم أدلة على القول وهؤلاء عندهم أدلة فهذه المسائل الخلافية المبحوثة بين أهل العلم لا ينبغي مثل ما قال الشيخ أن يجعل الاختلاف بينهم في المسائل الخلافية سببا وداعيا للتفرق يجب أن يحذر من ذلك وكثيرا ما ينشأ عداوات وخاصة بين الطلاب العلم الناشئين في العلم في بداياته يذكر أحدهم قول والآخر يذكر قولا خلافه وكل ضعاف في العلم لكنهم أقوياء في الخصومة كل ضعاف في العلم ولكنهم أقوياء في الخصومة واللجاج الصوت العالي هذا أقوياء فيه لكن العلم ضعاف فيه وأداب العلم أيضا ضعاف فيه فينشأ بينهم شحناء أحيانا في بعض المسائل الخلافية التي الخلاف متسع ومشهور بين أهل العلم هؤلاء الناشئة في العلم يقوم أحدهم ويمسك بحلق الآخر ويهزه هزا وربما ضربه أسقطه على قفاه هذا يحصل كثير وعدوات تنشأ بسبب أن بضاعتهم العلمية ضعيفة جدا واللجج والخصومة قوي عندهم قوي جدا فالمسائل الخلافية تعالج تعالج بهدوء تعالج برفق يعني بعض المسائل الخلافية بعضهم من شدة يعني تشديده على مخالفه يحاول أن يجعله مرتدا يحاول أن يجعله مرتدا وأنت كذا وأنت وأشياء عجيبة مع قلة البضاعة من العلم وقوة اللجج والشدة والخصومة أوقعت بين خاصة الناس في العلم أشياء عجيبة جدا فمثل هذا التوجيه التوجيه العظيم من هذا الإمام يجب أن ينتبه خاصة الناس في طلب العلم والعلماء أنفسهم نلتمس لهم الأعذار والأعذار فيما وقعوا فيه من أخطاء في المسائل خلافية. وبن تيمية رحمه الله أجاد وأفاد في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام وأقولها لكم والله من النعم الكبيرة التي أنعم الله بها علينا أن مشائخنا في المرحلة الجامعية أصونا بقراءة هذا الكتاب فهو كتاب يربي فعلا أصونا على كنا واشترينا في تلك المرحلة وقرأنا كتاب حقيقة يربي الطالب على كيف يتعامل مع الأخطاء التي تكون من أهلهم مذكر لهم أعذار كثيرة إذا كنت لا فقها لك في الأعذار إذا لم يكن لك فقه في الأعذار والاعتذار للعالم ستغلض عليه وستسيئ إليه وستتهجم عليه إلى آخره فهذا الكتاب كتاب ابن تيمية رحمه الله يربي في هذا الباب رفع الملام عن الأئمة الأعلام من أنفس الكتب وأنفعها كتاب قمة في باب الخلق والتربية والتأديب وحسن اللي اللي التعامل نعم قال رحمه الله وذلك مثل من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لا يجوز له القدح في من يرى أن ما لم يبلغ قلتين ينجس بمجرد الملاقات وبالعكس وكذلك من يرى أن الماء المستعمل في رفع الحدث يصير طاهرا غير مطهر لا يظلل من يراه طاهرا مطهرا وبالعكس ولا من يرى أن الصلاة في الثوب النجس ناسيا تعاد على من لا يرى الإعادة وبالعكس ولا من يرى وجوب صوم ليلة الثلاثين من شعبان في الغيم على من يرى استحباب الفطر أو إباحته ولا بالعكس ولا من يبيح فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي على من يمنعها وبالعكس وهذه أمثلة فقط وأمثالها كثير جدا في كتب الأحكام كثيرة جدا تجد الخلاف قوي بين أهل العلم في مسائل كثيرة وكل له دليله فإذا رأى المرء أو اختار المرء قولا من هذه الأقوال لا يسفه الآخر ولا يجعل هذا الخلاف بينه وبين سبب الفرقة والتعادي والطعن والوقيعة إلى غير ذلك بل هذه المسائل يسع في فإذا اتضح لك أن هذا القول هو الصواب اعمل به والتمس العذر للآخرين ولا تشن عليهم ولا تشن عليهم وإذا بينت بين ما تراه صوابا بدليلين بين ما تراه صوابا بدليلين ولا يمنع أن تقول والقول الآخر خطأ من كذا وكذا تبين كلاما يتعلق بالعلم نفسه أما أن تجعل هذا وسيلة للفرقة والتعادي والتباغض والتشنيع على بعضه العلم فهذا ليس من سبيل أهل العلم ولا من طريقهم في شيء نعم قال رحمه الله وأنثال هذه المسائل التي لم يزل الخلاف فيها بين السلف وإلى الآن فلا يحل لمن يرى أحد القولين فلا يحل لمن يرى أحد القولين فيها أن ينكر على غيره على وجه القدح به فإن هذا ظلم لا يجوز لا ينكر عليه على وجه القدح به هذا ما التفرقة على وجه القدح به الطعن فيه الإساء إليه الإغلاب عليه هذا ما يجلس نعم قال رحمه الله بل وظيفة أهل العلم في مثل هذه المسائل الخلافية أن يبينوا ما يرون أنه الصحيح بحسب قدرتهم بالدليل الشرعي الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم والحكم بالدليل الشرعي نعم يعني هنا فيها في سقط في الأصل ولعلها والله أعلم الحكم بضعف القول أو صحته بالدليل الشرعي يعني هذا الأصل, الأصل في مثل هذه الأمور أن يبين الدليل بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار بالقياس والحكم على ضعف قول أو قوته يكون المرض فيه للدليل الشرعي من كتاب الله والسنة نبية صلوات الله والسلام عليه. نعم. قال رحمه الله وأن يردع من جعل هذا الخلاف سلما للاختلاف، فإنه بعيد عن الإنصاف. نعم، إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينة لدليل شرعي صريح، فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق، ولا يجعل تأنيب ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدلا من نصحه. فليست هذه طريقة أهل الانصاف بل طريقتهم النصيحة سراً وعدم إشاعة الفاحشة. نعم يعني يجب يقول الشيخ أن يردع أن يردع من يجعل هذا الخلاف سلما للاختلاف والشقاق والتعادي. من يريد أن يجعل الخلاف في هذه المسائل سلما للتفرق والتعادي يجب أن أن يردع لأنه بعيد عن الانصاف. ثم يوضح الشيء يقول نعم إن ظهر من أحد من أهل العلم مخالفة بينه لدليل شرعي صريح فما الذي علينا في هذه الحالة صدر من عالم مخالفة لدليل شرعي صريح وخطأه بين واضح كيف نعالج المسألة يقول فإنه يجب نصحه ويبين له الدليل الشرعي بأقرب الطرق ولا يجعل تأنيبه أو غيبته في المجالس بدل نصيحته بل يعمل على مناصحته باللط والرفق والكلمة الطيبة لعل وهو الغالب لعله يترتب على ذلك أن يصلح هو بنفسه الخطأ الذي حصل منه. قال رحمه الله وبالجملة فالواجب على أهل العلم وغيرهم السعي في معرفة الحق. والاجتهاد في تنفيذه والعمل به والتعاون على ذلك وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه سواء وافقه أو خالفه فكما أنه إذا وقع منه خطأ وزلل لم يحب الطلاع أحد عليه بل يحرص على ستر نفسه فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة هذا عائد للحديث الحديث الذي ذكرت لكم أن تأتي للناس الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك هذا قاعدة عظيمة في باب الخلق فكمانه إن أخطأ وزل لم يحب حدا أن يطلع عليه ويحب أن يطلع عليه أن يستر وأن لا يهتك فكذلك ينبغي أن ينزل أخاه منه بهذه المنزلة نعم. قال رحمه الله وأن يحمل ما يصدر منه على أحسن محمل فإن الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل إذا كان هو عمله أن يهتك ستر الآخرين يقيض الله له من يهتك ستره وإذا كان عمله هو النصح والستر يهيئ له إن أخطأ من ينصحه ويستر خطأه قال رحمه الله فمن كان عمله مع إخوانه هكذا ستر الله عليه بأسباب يعلمها وأسباب لا يعلمها سترا لا يحصل لمن لم يكن بهذه المثابة فكما تدين تدان جزاء وفاقا والله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع هذا من دفاعه سبحانه وتعالى ومن نصرته لأولياءه ولهذا العالم المشتغل بالعلم والدعوة إلى الله عز وجل إن, إن ابتلي بمثل هؤلاء ينبغي أن لا ينتفت ولا ينظر إلى أقوالهم مطلقا ولا يعتبرها شيء ولا كأنها موجودة ويمضي في دعوته ونصحه وتعليمه وتربيته يمضي في ذلك والله جل وعلا هو الذي يتولى الدفاع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا قال رحمه الله فنسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوال المسلمين ويؤلف بين قلوبهم ويهديهم سبل السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم ختم جزاه الله خيرا وأحسن إليه ورفع قدره وجزاه خير الجزاء بهذه الدعوة المباركة قل نسى الله يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهديهم سبل السلام وهذه الدعوة هي تروى بهذا المعنى عن الصحابي بن مسعود فيما أذكر اللهم أصلح ذات بيننا وألم بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وباركنا في اسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا هذه دعوة تروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأسأل الله عز وجل أن يستجيب له فيما دعا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وباركنا في اسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإن كان من وصية في خاتمة كراتنا لهذا الكتاب فأني أوصي إخواني طلاب العلم أن يقرؤوا هذا الكتاب مرة ثانية وثالثة وأن يستفيدوا من مضامينه هو وأن يجعلوه هديا وسمتا وخلقا لهم فإن الله سبحانه وتعالى ينفعهم به النفع العظيم والخير العميل وأيضا أن يعمل على نشر هذه الوصايا بين الناس وخاصة الناس والمبتدئين في طلب العلم فكم يحتاج؟ هؤلاء إلى أن يوقفوا على هذه النصائح الثمينة القيمة النافعة سبحانك اللهم وبحمدك الشهد والله لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلّم على عبدك ورسولك نبينا محمد آله وصحبه